نسافر دلوقتي إزاي بس؟ إزاي؟ أنا ليمكن أسافر نسافر ولما نوصل نبقى نتكلم في الموضوع ده برضو هتقولي نسافر طب مش مسافر يعني مش مسافر هه وريني بقى هتعملي إيه؟ ولا هعمل أي حاجة بجد؟ اه بجد أنا بس هطلع أقول للرجاله بتاعتي إنك لا طلعت فابيو ولا إيطالي وإنك دحكت علينا وعسابهم بقى هم يعملوا فيك اللي هم عايزينه بتهدديني يا سونيا؟ اه بهددك ما هو لما نجلاء نجلق مواجي سفر تزنجبار عشان تاخد الصولاجان لنفسها وتقعد تتدلع زي العيال يبقى مش هينفع معاك بقى غير التهديد وانا بقى ما ممتهديتش والعلمك بقى رجالتك اللي واقفين برا دول لا يمكن يخوفوني يا سلام يا سلامين تلاتة كمان ولو مش مصدقة حوريكي يا رجالة يا رجالة انت انت انت, انت هتعمل ايه مجنون ايه يا رجالة ايه يا مجنون انت هتشوفي بتنادي علينا؟ لا لا لا لا هو مش عايزك ولا حاجة ايوه بنادي انا عايز اعترف تعترف؟ تعترف بايه؟ اعترف لكم اني مش فابيو ولا ايطالي ولا اعرف حرفي ايطالي واحد حد وريني بقى هتعملوا ايه؟ يعني انت طلعت مصر زينا؟ بتضحك علينا؟ اه, اه لا لا ده, ده ده مش مصري ده ده ده ده, ده ايو انا مصري وبضحك عليكم وبلبسكم السلطانيه اللي منوره فوق قرعتك عشور هتعمل لي ايه يعني؟ هعمل كتير قوي لو اني مسدسك على خليل امسك يا عشور؟ اتشايد على روحك بتاع السلطانيه ما هو اكيد في سبب أكيد في حاجة بتربط بين حسين دبوس وبين نحنوح بيه ولا ما كانش اتنين يموتوا كده تاني الموضوع ده ما قلت لك جايز تكون صدفة مفيش صدف في شغلنا ده عصام كل حاجة بتحصل لسبب وكل سبب بيسيب دليل وكل دليل بيقود للفاعل طب ما جايز المرة دي مفيش فاعل أصلا جايز يكون نحنوح مات لأسباب طبيعية فعلا طب واحسين دبوس الدرب الرصاص بأسباب طبيعية برضو آه صحيح طب خلينا في حسين دبوس. ما فيش طرف خيط ممكن يوصلنا لحاجة لحد دلوقتي ما فيش غير زنجبار اللي سافروا لها الاثنين سوا الله طب ما يمكن راحوا يتفسحوا هناك تحرياتي بتقول إن حسين دبوس بيستورد المادة الخام للدبابيس من هناك ومعلومة خطيرة زي دي ممكن تفيد القضية في إيه ولا حاجة لكن لو دبوس كان هناك عشان شغل طب نحنوح كان هناك ليه هو ده السؤال اللي هيحل كل حاجة إيه الحاجة اللي بين حسين دبوس ونحنوح وخلتهم هما الاثنين يروحوا زنجبار غير الفصحة المشكلة أن الاثنين ما دو يبقى ما فيش قدامنا غير حد واحد بس ممكن نسأله عشان نعرف منه أي جديد بنت نحنوح سوني أم شافكي شافكي مين ها؟ لا لا, لا أبداً ده اسم كده جاء على بالي بابا زعيم عصابة برعاية اتصالات جمالات هو الوده هيفضل مشرف عندنا كتير واد مين؟ أنا هيكون واد مين الوده اللي أخوكي جابه ونزل السنزاف في موارد البيت من ساعة ما أصل هنا مش عارف حاسين قال حاسيب وهنا الحب ما يرجع يرجع منين هو راح فين من أصل ونش حرفني الله مانا ما زي زيك اهو لا مش زي انت اخته لازم تسمعي كلامه لكن انا حيا الله جوز اخته يعني سلطاته بتنتهي لحد عندي يعني انا بقى اعمل ايه دلوقتي انت قومي حضريله العيشة انا هتصرف هتعمل ايه الكيش دعوه انت ادخولي حضريلو العيشة دلوقتي وانا عندي خطة جهنميه ما تخرش بمية حاضر حاضر انت غالت تعال عايز ايه امسك الجنيه ده وانزل هات لحاجة من تحت ما تبعد الشغالة اللي انا الشغالة بتنشر الغسيل يلا انزل هات باكل بان بس مش اي البان انا عايز لبان اسمه اسمه اه اسمه غريب الليل لبان اللي اسمه غريب الليل اه اسمه كده يلا اخرج دور عليه وما ترجعش من غيره فاهم لكن انا ممكن اتوه يبقى عملت خير يلا وعارف لو جيت من غيره هعمل فيك ايه ماشي ما تزوقش انا نازرة اه مع السلامه يا حبيبي وبقابلني لو عرفت تلاقيه <تصفيق> <تصفيق> انت هتعمل ايه يا مجنون هخلص عليك يا بسلطانيه انت سلطانيه ايه يا عاشور انت صدقت باير حياتك سليمه اهي معاش يا اخي اللي يلبسك سلطانيه يا عمنا ده كان اختبار عاملهولك علشان اشوف هتتصرف ازاي لو عرفت ان معاكم جاسوس يعني هتصرف ازاي؟ هخلص عليه يلا انتاني على روحك هلا يا بجم بقولك انا مش جاسوس مش مصدقني اسأل سونيا الوقت ده جاسوس ولا مش جاسوس يا جنابه والله على حسن لو طلع معنا زنجبار يبقى مش جاسوس لكن بقى لو ما مطلعش لا خلاص هطلع هطلع دا حتى بيقولوا هوا زنجبار بيرد الروح في الشتاء احنا في عز الصيف دا احسن كمان هواها اجمل في الصيف دا انا من زمان من زمان وانا نفسي ازور زنجبار في الصيف طب مكان من الاول اه جنابه جاسوس ولا مش جاسوس ورجع المسدس مكانه لازم انت حترد عليا. يلا روح خليهم يجهزوا الطائرة الخاصة بتاعتي احنا نتحرك من هنا كمان ساعة حاضر حاضر بينا رجاله يالله يالله بينا على فكرة انت كده تبقي خطفاني وده بيحطك تحت المسؤوليه القانونية ليه بقى مش انت اللي كنت عايز تروح زنجبار في الصيف ثم انا هرجعك تاني بس اول ما نلاقي الصولجان وهنلاقي ازاي بس واحنا مش عارفين مكانه امال انا جايبك معايا ليه مش انت العقلية البوليسية الفازه اللي هتساعدنا عشان نلاقيه ايوه لكن انا خلاص قولي بقى هنلاقيه ازاي بسيطة احنا هنسيب نجلقة تدور عليه وتلاقيه وبعدها ناخده منها يا ابنال الايه بجد بقى دي فكره هيلة بجد؟ يعني عجبتك؟ إيه اللي عجبتني؟ احنا هنخليها هي تعمل كل حاجة وناخده منها في الاخرع الجاهز فكرة بمليون جنيه خليهم لك وفكك بقى من حكاية السفر معاكو دي لا انت برضو هتيجي معاك ليه بقى؟ بنا قلتلكم حتقاملوا ايه من هنا افرد احتاجناك في اي حاجة ثم انت خايف من ايه؟ انت هتكون معايا ما هو ده اللي مخوفني نعم لا مفيش لكن انا لا لا معايا باسبور ولا ورق و عاملة حسابك في كل حاجة اتفضل باسبورك ما شاء الله ما شاء الله ده انت اسرع من ادارة الجوازات طب على اقل اروح اجهز حاجتي مجهز لك شنطه فيها كل حاجه هدوم وفرشه سنان وفوطه وجلابيه لا مدام وصلت الجلابيه يبقى يبقى نسافر بتقول حاجه انا بس بقول يا رب تكون الطياره بتاعتك ولعت ولا حاجه الطياره جاهزه ومستنيه في المطار جنابه ربنا ياخدك يا شيخ والطيار بيته مولعش ولا حاجه لا هو محسوبك الطيار نعم انت؟ عشور طول عمره الطيار الخصوصي بتاع طيارة بابا واخد شهادات طياران من اعلى الجامعات ده انا مقاملش عليه واصلني بالفيسبة او اركب معاه الطيارة اللي هو سيئها ما تقلقش انا ما فيش منه اتنين ولو حصل مشكلة ولا حاجة معايا اكتب الارشادات لا لا كده طمنتني يلا يا جماعة الرحلة ابتدت خلاص أهلاً بيكم على طائرة نحنوه فيه الجوية نحن الآن في الطريق إلى ذو على سادة الركاب رفض الأحزمة والامتناع عن التدخين يلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم دعنا عشاء بالله مالك، أنت خايف كده ليه؟ آه مالك، آه أنا مش، مش خايف مفيش أي حاجة تخوف عن الأطلاق عشو بيسوف، مش حاجة تخوف، تخوف من إيه؟ أم المالك بس هو انت اول مره تركب طياره لا طبعا بس بصراحه اه عشان كده بقى على العموم ما تخافش الطياره دي امان جدا أمان ازاي أمان ازاي ده هطير بينا لفوق في السماء في السماء يا سوله امال يعني حطير بينا على الارض على الارض امن في السماء ممكن تقع بينا واللي سايقها عشور يا بصط قلتلك لك ما تخافش والعلمك بقى حوادث الطيرات أقل بكتير قوي من حوادث العربيات والكلام ده بقى معروف واتنشر في كذا مكان أنا مهما بخافش غير من الكلام المنشور وعشان كده ما نشرتش ولا رواية لحد دلوقتي بنت التريعي بنت التريعي لعلمك بقى مم. أنا أبوك يا حيل عليا وبس إيدي عشان أنشر عنه وده اللي رفضت ورفضت ليه بقى إن شاء الله فضت ليه أنشره مع واحد اسمه نحنوها ماذا ما ده يسمي؟ انت اللي حتتكلم يا دبوس مالها الدبابيس دبوس ده بشوق يعني جابت جابت قوي لكن ده نوع ده اسم طاري زي صاحبه طب بس نبقى ما تزوتهاش وقل نحرميك بالطيار ترمي بيه ترمي بيه ده ممكن الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا بأنه يظهر والله أعلم في عطل في محرك الطيارة ده بيقول عطل, عطل يا سوريا عطل في الطياره عطل. ايوه ايوه كده يبقى اكيد طلع في عطل في حد لعب في الطياره قبل ما نركبها حد لعب في الطياره يا صديق يعني ايه دي هي طياره ولا عشان حد يلعب فيها الطيارة عبينا. على طولة. لا. لا. طولة. لا لا لا